فقد فرض الله على الإنسان أن يصحب والديه ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن والديه في سفر أو في غربة ما لم تكن واجبة إلا بعد استئذانهما قال الله عز وجل في كتابه وصاحبهما في الدنيا معروفا وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغ لأجر من الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام أحي والداك أو أحدهما قال نعم بل كلاهما فقال عليه الصلاة والسلام أفتبتغ الأجر والمثوبة من الله قال نعم قال ارجع إليهما فالزمهما وأحسن صحبتهما الله أكبر قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ويبايعه على الجهاد يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مجاهدا ويقول له أحي والداك ثم يقول له أفتبتغي الأجر ثم يقول له إلزمهما وفي رواية صاحبهما ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان أن يخرج عن والديه إلا بعد استئذانهما ولا ينبغي للإنسان أن يعيش في بلد غير بلد والديه إلا عند الاضطرار والحاجة إذا فارقت الوالدين فقد أسكنت قلوبهما ألم فرقة وأوجدت في قلبيهما ألما غربة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه الرجل فقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد قال أحية أمك قال نعم قال الزم رجلها فإن الجنة ثم الزم رجلها فإن الجنة ثم أي الجنة التي تطلبها والتي تريدها وتنشدها عند رجل أمك ولذلك كان من أول ما ينبغي على المسلم الذي يريد بر الوالدين أن يصحبهما أحق من يصاحبكم الوالدان وأحق من تكون معهما وتطيل الجلوس معهما فتدخل السرور عليهما برؤيتك هم الوالدان ولذلك يقول بعض العلماء من تغرب عن الوالدين في طلب عيش أو في ضرورة فليدمع وليسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبا حرمه القرب من الوالدين البعد عن الوالدين فوات لخير كثير لو لم يكن إلا دخولك على الوالدين في زيارة أو قضاء حاجة حتى سلام الإنسان على والديه من البر الذي يرحمه الله تعالى به ومما يوصى به من أراد بر الوالدين ورد جميل الوالدين أن يحفظ الجوارح وأن يكون في خدمة والديه ولذلك قالوا ينبغي عليه أن يطعمهما إذا جاع وأن يكسيهما إذا عريا وأن يحسن صحبتهما بالمعروف إذا احتاج فكم من ساعات قضى بها الإنسان للوالدين الحاجات غفر الله عز وجل بها الذنوب والخطيات وأوجب بها الستر للعورات وفرج بها الهموم والغموم والكربات كم من ابن بار بر والديه فأدخل السرور عليهما فقام من عندهما وقد قضى لهما حاجتهما فرفعت له الكف من والديه فلم تخب أكفهما فيما دعت وسألت فخير ما يقضيه الإنسان حوائج الوالدين ومن كان في حاجة والدي كان في بر ورحمة ولطف من الله جل وعلا قضاء حوائج الوالدين مقدمة على حوائج الأبناء مقدمة على حوائج البنات مقدمة على حوائج الزوجات مقدمة على حوائج الإخوان والأخوات إذا وفق الله الإنسان فصان لسانه وصان جوارحه عن أذية الوالدين ولزمهما فأحسن صحبتهما وأدخل السرور عليهما فإن الله تبارك وتعالى قد وفقه لخير كبير وفضل جليل غير حقيق